بَدَنَ اجَاءَ الْمُصِيبَةَ بِآيَاتِنَا بَيْنَنَا قَالُوا مَا هَٰذَا وما سمعنا بها في افاء ان نعودين وقال موسى رب في ا بمن جاء بالغذى من عنده ومن تسرى تت... إنه لا يفلع الظالمون وقال فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله مرحب